Ya en-ye'llezina amanu dimatkuluna ma la تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا الذين يقاتلون في سبيله صفا صفّن كأنهم صفّن كأنهم بنّياء